وَنُف خَافِي الصّول فَ صَعقَ مَا فيِي السَّمونتِ وَمَا فِي, في, في الأبْضِ إِلَّا مَ شَاء اللهَّ تُمَّ نُ فيِي خَفيِيهِ أُخْرىَ فَإِذَاهُ قِيامُين ظرُون تَدافُرٌ وَزِحَام وَحْوَال إظَم وَقَدْ بُدِلَتِ الأرض غَيْرَ الْأَرْضِ والسماوات حِينَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّ لَهُ الذكرى يقول يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي يَبْنَ آدَمَ يَبْنَ آدَمَ قم يا ابن آدم قم للحساب قم يا ابن آدم للحساب وانفض عن الجسد الترار هي نفقة البعث التي إليها قد أجاب أجاب كل اليها قد اجا كل اليها قد اجا ووجدت نفسك عارياً, عاريا من غير ستر او سياب ووقفت تنظر ما من الذي, من الذي يجري وقلبك في الطراب أين السماء ونورها أين النجوم أو السحاب أين الشوارع والبيوت الأرض قد صارت خرار هم يبنى آدم للحساب وانفض عن الجسد الترار هي نفخة البعث التي كل إليها قد أجاب دني الىها قد اجى دنياك حلم نشتهى اشتاق واليوم ايقظك الحساب كل الخلائق احضروا واليوم قد عز المصاب الكل ينظر حوله أمر له عجب العجاب تجري الخلائق من هلا تجري إلى أين الذهاب يبنى آدم للحساب وانفض عن الجسد التراب هي نفخة البعث التي كل إليها قد أجاب كل إليها قد أجاب الأم تلقي طفلها والطفل منه الشعر شاب والناس بين زحامهم صاروا كأعواد الثقاء هل من شفيع للوراء ليجيرهم سوء العذاب الأمر لله الذي خطعت له كل الرقاب قم يبنى آدم للحساب وانفض عن الجسد الترار هي نفقة البعث التي كل إليها قد أجاب كل إليها قد أجاب تم العمل باستوديو ابن عيوف بمكة المكرمة الاخراج الفيديو والهندسة صوتي أبو أبو. بك أستجير كلمات حسني حجاج صاحبكم إنشاد أبو عمار أبو عبد الملك وكان معكم من التقديم حمد بن محمد الدريهم